الله ادمه بحول وبعونه الذي يصلح البلاد نريد لكم جزاء تواضعا هل الذين نزلت عليهم مصطفاكم امني محمد السجالي وغيره هم من الهددين هذا محمود الحداد يعني عرفناه قبل أن يشتهد وقبل أن يعرف هو عامل كان يعني يشتغل صاحب عمل وظيفة في المدينة وكان يحضر يعني مجالس المشايخ في الحرم يعني ما هو طالب تفرق لطلب العلم لا ولكن كان بين إخوانه المصريين يعني يسألون كثير جداً ويعتدون به إنه ما شاء الله يحضر عند الشيخ ابو بكر يحضر عند الشيخ عبد المحسن يحضر في الحرب فاشتهر بين إخوانه وأقرانه بهذا وثم سبحان الله دخل في هذه الأمور فأعرفه قديماً يعني ممني بعرفه من الشهرة الآن لا لا أعرفه بشخصه بعينه وهو اللي دخل وجاء عند شيخنا الشيخ حماد الانصاري رحمة الله عليه جاء في يوم من الأيام بعد ما الآن صار له أتباع وصار له طلاب وأيضا تميزوا بثياب هذا الثوب, الثوب ما يسكرونه كذا يفتحونه هذا هذا يفتحها كذا يفتحها كذا وبعضهم مليان شعر كذا يعني ما تبدر القالع بوجه لكن قالوا هذه هي السنة هذه هي إغلاقها ليس تخالب السنة السنة تفتح صدرك وتمشي بالشوالع هذه من أوائل مظاهرهم يعني عند الحرم والناس استغربوا كثيرا الشاهد أنا عند شيخنا الشيخ حمد رحمة الله عليه أثناء كتابة الرسالة وجاء محمود ومعه مجموعة من أتباعه وطلابه ومريديه جاي بينصح الشيخ <تصفيق> أنه إلى مكة إلى متى يعني تقررون كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني وشرح النووي على صحيح مسلم الشيخ استغرب قال ها قال ايه, إيه شيخ معروف ابن حجر عنده بدأ عنده اخطاء والنووي ايضا عنده بدأ وعنده اخطاء وانتم كل ما جاكم قال انت عندك عدة نسخ من فتح الباري وعندك عدة رسخ من شرح النووي والطلاب كلهم يعني خلوهم يعني يتعودوا على هذه الكتب هذه الكتب مليئه يقول للشيخ نحن نطلب منك يا فضيله الشيخ انك انت اجلس مع طلابك والف فتحا للباب يعني ابدأ من جديد اشرح صحيح البخاري حتى نستغني من كتاب ابن حجر العسقلاني وبعدين النووي حتى نترك النووي الشيخ قال ها ما شاء الله ما شاء الله طال يتمسح في كل شيء الشيخ معرف بدعابته وبرده القوي حقيقة وزجره لأمثال هؤلاء قال ما شاء, ما شاء الله ما لحنا مساكين طلاب علم صغار ما نقدر نستغني لا عن فتح الباري ولا نستغني عن شرح النووي قال كل يوم نحتاج نفتح فتح الباري ونشوف ماذا قال ابن حجر وكل يوم نحتاج نشوف ماذا قال النووي على شرحه لحديث الإمام المسلم رحمة الله عليهم جميعا قال لكن ما شاء الله ما شاء الله أنت أنت, أنت روح ألف فتح للباري اكتب لنا فتحا للباري وبعدين جيب لنا فتحك هذا فتحك هذا الذي تكتبه جيب لنا إياه واحنا نشوف والله إذا شفنا كتابك ما في شيء من الأخطاء والبدع قال هنا في المكتبة أنا أحرق فتح الباري حق بن حجر العسقلان هذا, هذا مصدق يعني الكلام الشيخ الآن <تصفيق> احنا نعرف اسلوبه <تصفيق> قال لا يا شيخ قال اسقط قبحك الله قم واخرج من المكتبة اخرج قال والله لا تشرف هذه المكتبة بدخولي امثالك اخرج, أخرج. وقاموا اخرج من المكتبة وطرده هذا محمود الحداد ما معرف عندك فتح الباري <تصفيق> شيخ عندك فتح الباري عندك فتح الباري تقرأون صحيح مسلم؟ ابن حجر أخطأ ما نقول ما أخطأ لكن ابن حجر رحمة الله عليه شوف اللي يقلت يا عبدالله ترى فرق بين واحد يألف رسالة كده صغيرة وبين واحد يألف بحور من العلم دائما العمل الكثير أخطاءه تكون أكثر من العمل القليل أمر طبيعي جدا أمر أمر طبيعي لكن علماءنا من بعد من بعد بن حجر رحمة الله عليه وبعد النووي إلى يومنا هذا الكل يستفيد ويترحم على بن حجر وعلى النووي انا والله على حسب السؤال ما رأيت إن هؤلاء فيهم شيء من الحدادية ولا أيضا وشي الحداد حتى نروح يشعر نتشرف بالانتسابي إليه من هو الحداة يا عبد الله. والله ما كلهم معظمون لابن حجر نعم أخطاء موجودة الأخطاء ومثل ما قلت كثرت الكتب وكثرت المؤلفات لا شك يعني الأخطاء كفاب المرء نبلا أن تعد معائبه وأخطاؤه معدودة يا عبد الله. ما هي مطلقة لكن الرجل لله الحمد نفع الأمة نفع الشوكاني تعرفونه الإمام الشوكاني صاحب فتح القدير وصاحب الكتب الكثيرة في العقائد وغيرها أيضا الناس في اليمن جوه قالوا لأنت ليه ما, ليش ما تألف لنا فتح للباري ليه ما تشرح لنا صحيح البقاري حتى يكون خاص بأهل اليمن تعرفون اليمن يعني عندهم ها يعني ما يبون شيء من المشط يبون دائما من بلادهم الشاهد هو طبعا الشوكان. شوكاني امام عظيم جدا قادر لمهم قادر دعم عنده القدر لكن يعرف يا شيخ لماذا يكرر الاعمال فورا بدون كلام بدون شيء. تعرفهم ماذا اجاب قال لا هجرة بعد الفاتر ما دام فيه فتح الباري لاش نروح نكتب صعيع البقاري مرة أخرى لماذا نشرح صعيع البقاري وعندنا بين أيدينا ها فتح الباري لابن حجر العسقلان رحمة الله عليه فالشاهد يا أخوان هذه التهم التي يتهم بها أخواننا أهل هذا المسجد وهل هذا المركز هذه كلها تهم وكلها من القيل والقال والنقول ولا أظنهم الله ولا, ولا أيضا ولا هم يعني تعرفون محمود الحدام إذا جابوا محمود الحداد خلوه يدرس ونقولوا نعم حدادين أما إذا ما فعلوا ذلك ولا يرجعون إليه ولا يتصلون به ومن هو مثل ما قلت محمود الحداد ما أظن طالب علم يعني يتشرف بالانتساب إلى محمود محمود لكن هكذا التهم إذا كان شيخنا الألباني قالوا له مرجع وقالوا له ليش خارجي الألباني خارجي الألباني مرجع محمد أمان خارجي محمد أمان مرجع حتى عبد العزيز بن باز وصفوه بانه ايش فيه فيه فيه ها ليش, ليش قالوا فيه لانه عبدالعزيز بن باز سعودية المملكة ها عنده قوة وعنده سطة وعنده جاه وعنده كذا لكن الالباني مرجع محمد امان الاثيوبي الجاه مرجع اربيع من هذه المدخلة مرجع لكن ها ابن باز لا لو فيه يرجع فيه يرجع ها مرحبا مرحبا ها والله يا اخوان ما عرفنا من الشيخ عبد العزيز إلا تعظيما لهؤلاء جميعا والله قالوا ابن ابن ثاني لكن ايضا صاحب اسره وعائله ودنيا قالوا فيه فيه فيه يوافق المرجئه احيانا مرحبا يا اخوان هذه كلها تهم واسال الله عز وجل ان يجنبنا واياكم والله يا اخوان المسلم ما هو بالسباب ولا باللعان ولا بالطاعن ولا بالفاحش ولا بالبذيء الخلق ينقصنا كثير جدا باب باب الخلق باب الخلق ينقصنا ينقص الدعاة كثيرا نعم عندهم دعوه وعندهم نشاط وعندهم وعندهم وعندهم لكن سبحان الله الجانب الاخلاقي هذا يكاد يكون يعني نادر جدا وصعب مثل ما قل أصعب, أصعب الأبواب أبواب الدين والله هو الباب الثالث اللي هو باب الأخلاق والمعاملات احنا تنقصنا هذه الأمور كلها ولا والله لا هؤلاء ولا يعني مشايخنا الكبار فيهم شيء من هذا لكن هكذا المخالف تخالفه فيما يذهب إليه فيصرفك بما يضاد منهجه هذه طريقة مثل ما قال شيخنا ابن عذيمين عليه رحمة الله لما قرأوا عليه ورقة أنه ما رأيك في من يقول أن الشيخ ناصر الدين الألباني مرجع أي شيخ استغرب كان يقول؟, يقول ناصر الدين الألباني مرجع ما رأيكم يا شيخ في هذا الكلام يا شيخ تعجب قال هذا أحدذني إما أنه ما يعرف ناصر الدين الألباني أو أنه لا يعرف الإرجع حقيقة وثم أيضاً استدرك الشيخ قال هؤلاء يريدون من غيرهم أن يكفروا الحكام لأن الشيخ ما وافقوا بتكفير الحكام فسموه مرجع هكذا اتكفر أنت ما شاء الله على العين والرأس ما تكفر إذن أنت مرجع على طول يصفك بنقيض ما هو فيه والعياذ بالله لا والله أقول ما رأينا منهم لا يعني قربا ولا دنوا من الحداد والحدادية ونسأل الله أن يعصرنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لحسن الفأم وحسن التطقي وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خير وجزائكم